سورة يونس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرع تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبنا نوحينا إلى رجل منهم أن ننذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين تصورت أن يونس في اسم الربين ندحنينيات شورد الحناء ألف لا مرا في ذاكنيذ اللياث أن القراني يوزني كمر أمشكت عجب مدن من وحور قلدي سن ننيس نظر مدن بشر وذاكنيوم نن أسعني يوز الدرجة أعريث غربة من سن أن نسوي ذي وجنفا ذا شحر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في شتة أيام ثم استوى على العرش يدبر لمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون أذا ربني ذبذنوا وإني خرقنيه نوان ذي القاعد استيام في العشر الرحمن أن لا الرمور حدري اللي ذم شفاء حشمين لسلاذنيس أذو إن كان ذربي ذذنون أعبثت أمهكرد اسمه ثيم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجهي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب نليم بما كانوا يكفرون وغلت رث قرم تيرني دل وعد رب استيدات دل استيد الخرق وم بعدك نثني ديار والحساب هذه جزي نسرع دل وذيومن خدم النصراح ملوذاك النفرا أشعان فيشي ثركما يكذل أعثف قرحا على جرم النفرا هو الذي جعل الشمس رياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلمه عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون نستيشيق مني طيج ثفث إيوى قرث النور يقدر سيد المنزل أكنا تيشي نمر عذاد إيسو قسنة تحسبهم ولي يخلق ربانشتن حاش يسرم معناسم قرآن نسبيين ذي اللياث ولي يسنن فهما إن في اختداف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات وضر لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن غافلون أولئك وهم النار بما كانوا يكسبون إذا كنت مخالف القضاء إذا ذو كنت يخلق ربي إذا كنت يكون في القعام في العالمة القدرات إذا كنت تتكوذن إذا كنت نور نتراجو أسمى دمرير نيذنه أرضان الثمعيش من الدنيس إذا كنت نتعجوثا إذا كنت نجلان غفرن في الله يثنى إذا كنت تتمس سويا كنت نكسبن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم ذنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وإذا كني من ذي كان يخدمن أثني واللهبه من سن أغى الجنث ميومنن يسفن الدوث سن ذي الجنث النعيم ذي سمخي ذي الدعان سن آه ربي عليه الشنيخ وغفن ذي الاسلام الدعان سن مسخ ثمن حمد ربثنا شكار أذن سنباب التخلقي الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استجالهم بالخير لقضي اليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون لو كنت يعجل ربين ام الدين الشرك نفغان اش نديعج شر خير تلاث نيل نكرن شرنيان انجوي ذور نصراجو اشفد مرير نيتنا التحيرا غضرلا نسن وغضرنا ندرحون وإذا مسى لنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك جينا للمشرفين ما كانوا يعملون مثل نرد بن ذم المحنة دذ عغورنا أما يتصمي يقيم أما يللشي في الدين من كفر محنة فلاش يروح أماكن وديد عيا في المحنة يعدن فلاش أكني دي شوزيين يوذي تعدن فلاش وينكني لن خدمن ولقد أهلكن القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الغرض من بعدهم لننظر كيف تعملون أثنستنقرجيال قفرن والنمض المن وسنتن درنبي ينسن سلمع جيزتي فنن ولكنوين ذمنا أكنن إذ الجزاء يرقوم يلديم شمن نركنك مخانا شن ذرقها من بعد سن ان ورمش رد خدمم واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ايت بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان بدله من لقاء نفسي إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عشيت ربي عذاب يوم عظيم قل شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبهت فيكم عمر من قبله أفلا تعقلون مات وغراتد فلسن الليثن غفنن الند وذور نسرجون admirilen مير neɣ Awi-d l القran-nniḍen, mačči d wa, neɣ bedel-it-id. I-asen nururamek لا تفعا t-id-beddleɣ s ɣ-i. nekkin التب ayen i يوم القمة. I-asen amrif i Reebbi. Ur awent-id-qqareḍ, Ur ken id عشق يرى ونطاش قبل اسردني غكرا اندى ثكر عقل فما نظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون ارى اللي ونظر من امن أم دقال الكتب غفرب نغيش كذب لا يتسل ينزل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 أي نثمن ظرف ننفيع أقرنس ذويقيني أغي شفعا غور ربيا إنسن نعنت خبرم ربن سوين ري عليم ذي جنوان أذي القاعة ربن علي ذي الشنيس أغفين سوق من ذا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين أن لنمد نفيون الدين هذا عفز ربي وحداش أغرن مخلفا يكان يزور ووال غربة بكثير يحكم إذا سنفين مخالفا أقرنا سيغركا ودين زيجار بابيس فلشحر المعجزة إنا سنين غفا ذير الربع غسر جوث أقلل سراجو يذوان وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون من سرشد في مدن الرحمة بعد مشعداً المحنة أذو غنظت تشاندين إلا يثنغت ترزن إنش أربيت غوال أكثر نون لسندوث الملكنا كتباً أين مرث تشاندين هو الذي يشيركم في البر والبحر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 ماذي الفرنغ دي البحار مراثرهم دي سفين أذر حتيسن صوضو الدكاثن ذا حلوان فرحان يسقف رادي هب وضيق وان مشيذها الموجة اللا دكاثت ديم كلام دي قدوسات أنوان درموث ذايني داعون ربي قريصفان مثل جيضا دي ثاقية أني ريكو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 لو لدي زي شو طرست متعم شو الحياة الدني ثان ومبعدد قلم غورنا او كنيد نخبر مرة شيرت اللامس خدمم إنما مثل الحياة الدنيا كما إن نزلناه من سماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلة ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم افان في مثاله قيم التمعشت من الدنثام اما من يد نغطاج في في غنا وقرن خضران ذوين دمغين ديال ذو قاعه ذوين ستن مدان ذوين ستت جبهايم انا مثل الدرقعام اشبع فجو قمنيش ونو نذيني مولانيش الزمن يجمع كل شيء يشد غرس راه مرناو رجيدنا نمي غري واش نرتد قشفي مجلان اما كني ظل <سؤال> نور يبيض حتى يندنس بيين الله يثن غد دجاج ايوا ذاك يتخميمان ربينا اللي يسواغ عارف وخمن لمن جنف يسيوله وين يقغ غار و للذين أحسن الحسنى للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إذا خذ من الحسن تنك نيرها نطاس ذو الجنة يكون زيادان أردت في أغبر ذريك ذي الدل ذوي ذي ذي الجنث نهني لش دمال زدغن كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من حاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون واذا يكسبون السياث الجزانس للسياث أمثل لكيني خثماً أد يغريف اللسن الدل أولو سعين حدثني منها ذقويني شنف غربين أما كنسترامي قيل يغومن وثمون السن أد واذا كيذا التمس نهني لشدمات زدغن ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم وأنتم شركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيد بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين السلمرة شنينو بعدا شنيني يويت غيش القيم نشريش قيمث نق مو كان نون كنون غادي يشريكن نون اثناج ال وغفاه الشنيني يشريش نسان يتعب فم بركه ما شهد ربيا اجارنا بال نور نليا من الهدر عبدا هناك تبلو كل نفس ما أسلفت ورد إلى الله ملاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون ذي نرث في كل ثرويح شرب بينك كنت زور أذو غار نغار ربي ونلبف نسند الصح ذي نذي غفل لسن وينك كنت شدفا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 من هدي السفوغن الحي ذي الميثي السفوغد أرميث ذي الحي ومن هو اكتطبر الرمور هذا يدينينا دي ربي إنسن أثقه مرة الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلى الظلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقواه أنهم لا يؤمنون أذو وقيني ذا إذ ربي أذو بفن ونستذت ذي الحق كين ذا الفطر أم حكا في الجام الحق أكني جفا ووال أم ببشغف ذي فغن قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأناتوا فكون قل هل من من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون إن اسمي اللازمرن وقد لا لذعب ذم أذخرق من الخاليق ومبعدك نهني دحيون إن سنربي زمر أذي خرق الخاليق ومبعدك نهني دحيون أمحكيث القرم الحق إن اسمي اللازمرن وقد ذكا لذعب ذم أذمرن دشوذ الحق إنس ربي يتمرد إذا خلق سنشوذ الحق <i> تذوين تتمران الحق إجراء قلت <تشفت> وثفا نغذوين ونظري الحق حتى ما يلمران عشت أمكك قلت حكما أتصدق نوري التفاع حتى الشك يرنان الشك هل حق ريسو الشمع أربي يعلمك وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتصيل الكتاب الارب فيه من رب العالمين هؤلاء القرآن أقول ذا سيد مشى الرب لكن السفى يوكذد أين عدان الزثث؟ ذا كتوفي بين إثنيد الشكر يسوي لي يوستدغر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 اخي وصفت شورت غشي ورثي ونفغام من غير ربيعه اكن يا ايوان ما تصحل لك قرم الا غسل الشدر شوينا كمر عليما والرعدت فيهم نرام اكنني شادفن وذاك يلن قبر النسن اسمو قرم شي سيجاره ابوه هي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 مشهد من كرشينشن الشاعين اللي خدمه شاعماين اللي خدمم خن وثن حوا في الريم ذقوينه كل الخدمه نكينا قريثوا ومنهم من يستمعون إليك اف انت تسمع الصم ولو لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك افا ان تدهد للعمى ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ديكشنو دي لا معنو غير تقبلا او فيها سنه تشلن اي عضغن فهمرا ديكشنو لا معنو نظرين الحق او فيها سنه تمره غير غير ننظر أربري ظلم الدن سوى الشمع ظم الدن يقدر مني ما من ننسن ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلخاء الله وما كانوا مهتدين السن ملف ند نجماع أما كالنور نقما ذد الند حتى نقدرها مياقلا خسرا وذا هو النمين أدمريد النظر ربي ذين عرقص ومريد نرينك بعض الذين عيدهم أو نتغفينك فإذنا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضية بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أما نسخناك شويط ذو قيا سيثن وعاد نغذج نقفض الروح تغرين سنغرنا أغرب ردي شهدا غفايا للنخدمان كل رمان سعان نفي إما ردي يسن يرسل السراء دعت من نفين ورش رمضان اشقار من مكه اذا رواد قل لا املك لن في ضر ولا نفع لله ما شاء الله لكل امه نجل اذا جاء اجلهم فلا يتاخرون ساعه ولا يستقدمون إن سنزم الغذ نفع نغذ ذر غيماني حشي نيفها ربي كل لما سعى جريس مدي يسرس وخيرا سسعرس قدما خذ رأيتم إن تاكم عذابه بياتا ونهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آلانا وقد كنتم به تستعجلون إي لسنها ونفيه ما تظرمم ككوني دياس لعثف ذكرنا ذكواس لشو ثكى غيحارا وذكي لنذي مشوما بعد ما رد يظروا إميرنانا ثامن ميس أيوه أنا ميس شهر سلامت ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقنه خلئي واربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ثم بعد ذا الزندينين إيوه لكني ظلمن عرضت العثاف والنسفاك أرسع الجزاء حشان سوينيكس بم اللكيد ستقسيا ماذا الحق الغاضي الصح ايناس ايه الحق ربي اربي الحق هوري اللي شك ماذا زمرين ماذا سنسلم ولون لكل نفس ظلمت ما في الغضي افتتت به واسروا الندامة المار او العذاب وقضي بينهم بالقصد وهم لا يظلمون أمرت ملك كل ثرويح إخفرن الشلقعان ذرد فذوي سيمانيس أفرن ذقل الدماء إما كان يظرن العثاب حكماً في رأس نسر عدير نهنر توضر المنارعان ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو الذي يحيي ويميت وإليه ترجعون يكثن ذيلة الربية خلال اللي اندق هنوان خلال اللي اندقاء يكتس الوعدة الربية لا معنى التصليق سن أردب بيننا سن الخبار هذا حقون إنق غرث ثلاث غرم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 إن الشرفا الربي ذا الرحمه سر فرحا اجللت لشيء خير ولما يكن جميعا قدر ايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام عن الله تحترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله الذي فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون اين اسناوين فيه اي ندنسر في اللون ربثنا الرقنش النفس تقيم مديش خير رحل في الشهر الحرام ينشن اذهب ربيا وني فغدت يوم القيمة أربي الفضل فضرق في العباد لما نمت تسديكسن وحملناها شكرا وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعجب عن ربك من مثقال ثرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين كان الشغري ذي جثيري كان القرآن أراد غرض نغر خذ مالات خذ مام نكنفاً عشي كنيد إما لا ثبثو مذيج بريفر كغف ذويخ لكر قدر وزواج ذي القعان نغذي فيهناو أما قلشنا حيثار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 إن العزة لله جميعا هو سميع العليم أثاني لولي يا ربي أري اللي الخف في اللسن أري اللي فعل حزنا وذكني يا نتقوة يا ربي أستعاني التبشير الخير للحياة الدنثة أكي نراتي لاخر أرب ريس في الدلواج أذويني ذا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 كل شخص ذي الى الربية سوين الله الجنوان سوين الله ذي القاعة وذي الجنة ربي ثبعا ويغزع ما ليش الكنيس ليش يسعى ناش ذي الشكتة فعن كان نهنين الاسخر ويظن هو الذي جعل لكم الليلة لتكنوا فيه والنهار مبصرة إن في ذلك لآيات لخوم يسمعون يرنثيو ويقمن اذا كلشي غادي يمزر تذخيه كذرعانه ماث ا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون عن الله ما لا تعلمون قل الذين يفطرون عن الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون أو أكبر أنت ربيس عميس سبحانه عليدي الشنيس نستاذ الغنية ذا يلاش اخريه لان ذا جنوان ذا اخريه لان ذا رقاعان شعام خلان الدريل غفينه كاد قارم ام كاد قارما فاربي اينا كنو فاريما انا سموث ديقرن ركسيف كان ذي الدنيث هم بعدات قرن غورنو اشندن فكذا عرضان لا عثفش حرث معور على خطر مخفرا واتلوا عليهم نبأ نوح حينذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون عمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم منجر إني جري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين أغرازاً للأخضار النوح إما يسنيني القميس أرقومي ميل لزاي في اللون خلال قيمة جرون وذسم كثير سليا ثني ربي أقرغ في ربيت شراء جمعت شراء مثل زمرم السدود شريف ننوان ورث فرثة لفتنوان أخذ مثي كذز مرم مبرمتها الجميع مطروح مثل جميع ياشير خلاص ورث ضريفة الخلاصين وغفا ربي استوامر غدك نذيري ذي قويدي سستكن ومن ماهو في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إني ذاين نسكدف أنت أن نجات الزخر التفلوكت نستلوذي اللي نيذس نقمث القرآن الدرقاء نستغرق ذاك النير يسكدف اللي يثنى سمقرم خي سجران أم ثم بعثنا من بعده رسل للا قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين من بعد سن قرن شقعد رنبي ينقو من سن و سن تنسي معجي ذات إذا نتمن نران سوين شد أكنين شمعوا لون أبو ذكي تعديا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوم المجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لشحر مبين من بعد سن شقعد موسى ظهر غير فرعون ذوي ذي اللندر بعيس سليتنا تكبرا اللندر قمي شوما امثني ديو سكن الحق اصغرنا على سقارا وقنفا لسحر قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجنا عليه اباؤنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين سحر ان موسى امكش سنين الحق يكون ديوسا وقنيفان ذا شحال مخرج ملي وذا شحال اربحني شحالا ان لا شيء في صيد اخر إذن في مزهور النار أكنت حكم من ذلك نكن نستمن يسون وقال فرعون نوتوني بكل شاحر عليم فلما جاء الصحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فرعون ينوي في ييد كل سحر قسن من دوساني سحر ينموسى أهو ضرقف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 أبو ذكي سفسذا ربي سفليد الحق أكد إن القواريس أغسر في غنيم شمان فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئيهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المشرفين أروا من النسموسى حشد دريان القوميس ينقذن ذي فرعون ذي القومنسن أثنى عتشبن فرعون يتغذي القاعان يعديك الحدود وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلناك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ان مشان ارقمي مي اللي شرب بثمن الشريث كان فلاش مضصح دو مشوال الندغف ربنا شر افاف النوغ الترا يرو النبي يضمن رجو يا صرح ذي القمي لان الكفار وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتها واجعلوا بيوتكم قبله وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين أنه حيث ذي موسى ذي مسر في خامن ذي مصر أقم في خامن أقم, في خامن. أقم, في خامن. أقم في خامن. في موخين لعباده اشتبهت في حفظ الظليث بشروذكن وقال موسى ربنا انك اتيت تفيعا وملئه جنه واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطفئ على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب دليم قال قد جيب الدعوتكما في استقيما ولا تتبعان نسبيل الذين لا يعلمون إينا موسى أذا فنا تفكي ظن دي فرعون نشيكوذ وارفعيش لنرفح ذي الشين الدنيث أذا فنغك ندا فن أبث أن نغسي فيها سن الشين السن لكفس النسان الشمعة الظورة وننسان والتمن نرف الزرن العثافي اللان ذا قرحان النياز انت مقبولث الدعان ونغس قمث والتفع ثالث ريض البدوة نعري مران ببني إسرائيل البحر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 وإن كثيرا من الناس عناياتنا لغافلون نسجر ثروان إسرائيل ذي ربح رئيث بعيثا فرعون دلجنود نس سربطر ذي التعديا ألمي في ذي غرق إني شقري يمنى أثنري اللي ربي حشو النس يمنى الدريان إسرائيل لكقري قثي أيوه أنا متورا إيكتع صدف الليذ قفال ذق ذكي استفساذا استقد ننجول بدنيك أكنتر ذوي ذاك الذي يسند رمرا أثنذ وتصليم الدن فل يثن غفزا ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نزدغثروان إسرائيل ذيث نزدغثني رهان نرقثني سنرباح ولمخلفن جرسا المثني جسف مسنين تورات ذي بذي كان يقطين جرسن يوم الحساب ذي في مخلفن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 أثنى يسكد الحق غربة في هورتشيري ذو غذك يخشم الشك هورتشيري قذين كنان ألا يثنى الرب أسيري ذو الحاشرين إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب ذليم وذكي الثغن غرووار أنبا فيه أرسمنا ولكندس غرصا كل معجيزة ألما ازرانا اعتفق الرحا فلولا كانت قريتنا ما نتفنفاها إيمانها إلا قوم يونسا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين تدرتنا مرثومين ثيريس فعلمانيس أثني ذي القومن يونس مي من النفك في اللسن لا اعتذني ذي لن ذي الدنيس المتعيثن أرض يوض رجلسن ولشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسنا تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على اللهين لا يعقلون لقد قد قد تغيب فيك تذي يومن وذي اللان ذي القاع عاك المالان تغيب فيك حتى تسمد مدن ألم الممنين ولش تروحت أيامنن حشم مسلتنا الربية هذه صلة العثافيس غفي ذي يوغينت فهمن قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني لايات والنظر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم المنتظرين إن أشنها وش مقرث إشو قل لان ذيكهني وين اللان المعجزات نهو ذاك النقن الضرن القم يبهنا ذمنا أعني لس رجو نسان أم نهي رجوث أقل لس رجو ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حق علينا ننجي المؤمنين هم بعد ننجى لنبيان نهو ذاك يوم ننهيذ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 ولا عبده ويسعى بذن من غير ربيا ولكن أقرأي ذا عبده ربيا وأنه نقفطنا الروح سوما رغدك نذيري ذكوذي لنذر الممنين وأنقم مجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الرثمك غدين الصح أرتلي ذق ذاك إذا تقم نشركا أرذع من غير ربيا أي نرك النفع أركص ذور إهماك نتخذ ماض أقراك ذق ذاك وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ما يغضرد ربي في الله المصيب اكتفكس ولا ذحد حشان السام ما يفغيه حتى الخير حدري يتسرر فضريس أتب يفكي وني يفغام وني لسنا تسجع فو أن نجد شرد الحنى قل يا أيها الناس قل جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل اتبع ما يوحى إليك واسبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين إناساً أيام ذاناً أثاني يستكني دي الحق غرباً ثانواً ونيومناً إميقومن ذي مانيس ماذو إنك إني خفراً أثاني قدور ذي مانيس فلو نر اللي عذا وخير أثباري وحكي دي يسان أصفر حكم ربي نشتيفه ذي حكماً